يا مصور كل شيء وخالق بيني وبين أخويا الشبه في شيء بيشبه شيء مع ان كل واحد فينا الشباب فيه اختلاف wszystko, w co wchodzimy, w co